إنسان لا يطغى أرآه أرأيت إن كان عن أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم كلا لئن لم ينته لنا بالناصية ناصية ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديا سندع الزبانيه كلا لا تطع واسجد واقترب